كلنا في حياة بعضنا فترات كلنا حكايات نساب ونسب نسبها ساعات نحزن أواد وابن وعد على قد ما نوعد تسرق سنين حلفتنا بعد نتفرق حتى بد A B B B B ما مفيهاش أزمان وبنرسم بالأيام صورة أجمل نهايات وبنحلم من غير ما بنحسب نتقابل مع واقع صعب وتملب تخدانا الحسابات فجال أو <تصفيق>